لا عالبذلو علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله تابيل آمر المطا ايو حال ما بوثينا تابيل آمر المطا مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع